الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله العليل أعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المتبى ونبي الله المرتبى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى في حلقة من برنامجكم هذا نبينا ينبغي أن نستشعر أننا في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وأن سيرته وحياته وأخلاقه هي أنفاسه التي تركها تسري وتملأ الحياة القا وبهجة وسرورا وخيرا وسلاما وسوف أتناول خلق من أعظم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام خلق العفو عن من ظلمه وخلق السمو بالنفس وإخراج الضغائن من القلب وعدم الحقد على أحد إننا لم ننصف محمدا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا فلقد خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية مصرا على مبدئه وما زال يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين فأصبحت شريعته أكمل الشرائع وهو فوق عظماء التاريخ. سنرستين الأسوجي أستاذ اللغات السامية العفو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سجية وطبع العفو يجري في دمه وهذا يعني قمة القيادة فليس رئيس القوم من يحمل الحقدة كان يقول ألا لا يبلغني أحد عن أحد من اصحابي شيئا فاني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر لا يريد أن يحمل حقدا ولا غلا لأحد إذا أردت أن تعرف قيمة العفو عنده فإن خلقه القرآن كان خلقه القرآن والقرآن يعلمه خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين ولا تستوي الحسنة ولا السيئه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كان يعفو تصدى له في غزوة من الغزوات غورث ابن الحارث وجاء يتسلل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم اي اخذه فاذى به في يده مصلطا سل السيف فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونظر اليه وهذا ايضا يبين شجاعته وصبره وجلده قال غورث من يحميك مني يا محمد قال الله فوقع السيف من غورث ابن الحارث فأخذه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خيرا مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتركه عفى عنه هذا عادي جدا عنده هو أصلا ما جاء إلا لرسالة محددة لذلك قالت عنه عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده عبدا ولا خادما إلا أن يقيم حدا من حدود الله ومن تقم لنفسه أما في الجهاد ففارس مغوار وأسد ضاري ومقاتل صعب المراس في الحق ولكنه يعفو دخل مكة ظافرا وقال اذهبوا فانتم الطلقاء بالله من يعلم الناس هذا الكلام من يخبر الكفار في عصرنا هذا أن هذه أخلاقه وقيمه هذا الشعب وهذه البلد ومكه التي طردته وهذه هي الأمة التي عادته على مدار سنين قالوا أخ كريم ابن أخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء عمل خصومه وعامل أعداءه بهذه الروح العظيمة جاءه اعرابي قال يا محمد مرلي من المال ليس مالك ولا مال أبيك وخنقه وجبذه فقال النبي سنأمر لك من المال فإنه ليس مالي ولا مال أبي ولكني ساعاقبك قال لا تفعل فإنك لا تفعل هذا ولا يليق بك والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم بالله انت الكامل دا لما تسمع ولا لما تقرأ كذا تخيل فيك يعني انت المشكلة إنه الكامل دا ما كونه زول قوله ساهل لهي كونه تدخل في موقف عملي ومحك حقيقي وتلاقى زول يسيئك وتخلي عفا عن عبد الله بن ابي بن سلول الذي منذ ان دخل النبي عليه الصلاه والسلام المدينه يكدر عليه قال حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه بالله اي عفو هذا واي عظمه هذا واي جلال هذا والله لا نملك الا ان نقول سبحان الذي اعطاه حتى تكون حياتنا امتدادا حقيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم وحتى نستفيد ونستثمر هذه السيرة والخصال والسجايا والشمائل العطرة ينبغي أن نأخذ بالآتي أولا كل من يسمعني عليه أن ينزع كل غل تجاه مؤمن ومسلم مثله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لسلامة صدره وصفاء ضميره وشفافيته العظيمة وحساسيته الكبيرة أراد أن لا يلقى الله بحق أحد من الناس بالرغم من أنه كان معلم وكان إماما وكان حاكما وكان مجتهدا ولم يكن يقصد أن يتعدى على أحد إليكم هذه الصورة سواد بن غزية في غزوة بدر كان يقف الصف والنبي صلى الله عليه وسلم بيده قدح يسوي الصفوف فضرب سواد في بطنه فقال سواد لقد أوجعتني يا رسول الله فقال له اقتد مني يعني اخذ حقك ما قال للمعركة وبعدين لما نرجع المدينة وبيرواقع نشوف الموضوع ده لا قال له اقتد مني أخذ حقك الآن قال له لكن أوجعتني جمع ارفع ثوبك فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فانكب سواد على بطن رسول الله يقبلها ويبكي قال ما حملك على هذا يا سوات؟ قال إن في قتال ولعلي أموت فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جسدي جسده إن كان يعجبك التسامح شيمة سل أهل مكة ساعة الإنصاف أو كنت ترضى في الحبيب تعطفا فبعطفه أمس السقيع دافي فينبغي أن نستثمر هذه السيرة في تنزيل هذه المعاني الأمر الثالث على كل واحد منا الآن جالس يستمع يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يكون من أتباعه عليه أن يعفو في هذه اللحظة ولا سيما نحن في هذا الموسم الطيب والأيام المباركة عن كل من ظلمه بل قم وصافح وسامح وتنازل واحتسب وكن من الكاظمين الغيظة والعافين عن الناس تكون قريبا من نبيك صلى الله عليه وسلم فبالله تذكروا هذه المعاني العظيمة وعيشوها في حياتكم نسعد ونوفق وهذا هو الأمن الحقيقي الذي ينبغي أن نسعى إليه جميعا